لأنها عالية جهة المجتمع في وفئة المجتمع بلا دراسلين صدقات جهة المجتمع حضارة المنكرات قديمة حضارة إغراق حضارة كل واحد والكتاب إلى أخير الأمور تحتلوا مكانة عالية جدا هناك كساب قيم جدا لأنها تطويله تاريخ وتارع كتاب قيم جدا للأسف مكنش موري قرأوا عليهم أنت الماضر المقالة التي تكتبت عليه وحاولوا أن تكتبوا لفشي الفداية عليه ما مرقشهوش اللي قال في كوميته طوليا وهو رائع جدا صفة سبحونة في غير السباحة النقطة القولة فالمسلم يعبد الله عز وجل عنه لا يمكن الإنسان أن يعبد الله عز وجل عن لا يمكن وحتى إن علمنا أن الله عز وجل موجود فاحنا <تكشو تكشو التالي> الله نكعز وجل يتيم وتحسينه هو يتم تجويدها بالتعلم الصلاه نتميز أن بعض التكافل نتميز بعدين بعض التكافل اللي سمع الله من بعدها بعد ثلاث بعد في النهار خلالنا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أو أربع فيما يقول ستحتيه وتجويض طريقة التراك تجويض قرأت القرآن الإنسان الذكاة نسان وإحكامها دمس الأضحية وإحكامها إلى آخرين من أموه لا تمكن أن يستمع الإنسان من عبادة الله عز وجل فعلا أنه لا الله هو التقيم أو ثم تستقل مما وما الله عز وجل كذلك يقول أنه لا يمكن أن يتقل الله عز وجل فتفعلا ثم كذلك أركن الإسلام ثم يتأولها على الركيزه التفتي أشهد أن لا إله إلا الله وشهد أنه محمد رسول الله هو تتصوره وعلى على الله عز وجل ثم زكي ثم ثم اتفجع ذلك الله لا يمكن في في في أن تقم أن أو سوف الله عز وجل أي يرفع المسترقي المستوت للذين علموا والذين لا يعلمون وطيل هارون الله و سري هي القول الذين امنوا درجات الى اخر من الايات التي وردت في كتاب الله يخف الله الذين امنوا ولين يصل العلم درجات انت تسمع ديكو الله يدعو للقاء وتعلم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان الذي علم, والذين علم إنسان ما لم يعلم. الله عز وجل ربط مصطرح القراءة باسمه الجليل وباسمه الأدب يقرأ باسم ربك يقرأ باسم ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان المالمينة. ثم علم مصدر مصدر تشجيل الله الزوج الملائكة لآدم والقدرة على القراءة والقدرة التعلم حينما حينما أرد أن ينبعه حينما أنبع آدم عليه السلام الملائكة في الكلمات التي أورد الله عز وجل أمامهم فعجزوا عن ذلك لأنهم لم يكونوا يستطيعون أن يقرأوا وأن يتعلمون الراسل صلى الله عليه وسلم يعلمش من ظلماته ويحذبون ويجلم غاية إجتنا بعض آيات شاء الله تعالى قلنا لا من سلك طريقا من السمسة بإنه كذلك إن في, وإن في, البحر وإن الفيثان في, الفيثان في, في العلم وخيركم هaya حديث كثير جدا هناك حديث جميل جدا والله زوجني يكون مستحق الآن وأن ولدي كتبين ألف ملكة سند السيارة حس عن ذكر يوم العلم فيس بكون بعذور ويسطقي ونفس يحضر لك المجال الله زوجي النصر موالي الملكة ولا كم ولا تصفرو ولا تصفرو كلا خير لا فأنا عاجز السوق لو لو أردت نقص غير هذه الأمور لا لما نت أكثر من أكثر من شيء أو في حديث أمور تحل القراءة في أمور من القراءة في أموري أنفسنا أن العلماء العلموي الذين البلدين والمليارات فرص تستمر هن القراءة والتعلم لأن كل علم الحديث طلب العلم من المدينة لا طلب العلم وكان هناك أنا هنا كان يحتاج لكن الحديث واضح العلمه فردش على كل مسلمين ومسلم في <تصفيق> رواية وخارف فردش على كل مسلم مسلمون الجمع والذكرة والمسلم كما من المؤمنين رجال فيها الرجال وفيها أن يتأكد كذلك قال الله أبو عبد الثلاث رسول الله الله أسلم أن أتعلم السوريانية وزيد بن سيد كذلك أن تعلم العبرية وفي هذا هو يجب نقول الله أن تعلم لغة حومي في رواية أو في رواية اذا رواية كتيرة جدا في هذا الباب في دعوة رسول الله شيء جديد جدا حينما ارد رسول ان يعتقى اهلا مكتب ماذا امر متعلمين امرهم بان يعلموا عشرة سنين كل واحد منهم من علم يعلموا عشرة سفرا ويعلموا كتابته والترائسة الى اثنه وان كان في حد ذاتها اعجازه على نبوتي وعلى رسالتي صالح علماء امه يدعونا القراء. هادي نشوفو انا انا كان في الصالة المرور ده بغير تس نجيب ممكن والله العظيم في عالم عجيب اليه الآن ما تكنش لكن الامام الشابي الامام الشابي من لك هذا العلم كله لانه كان عالما وكان غزير العلم فقال بنا في الاتماد. بخوله في البلاد وبكور كبكور وصبرن كصبر الجمال الجامل نا شوف هذا بالدرس انه هناك من التغرفة كان يختار 30 40 بحثان الحديث, الحديث. الحديث. فانو يقولون انه له الحديث رقبانا قيل ان البخاري ان البخاري رضي الله عنه حافظ وهو بنه 14 سنة ونه 14 بين حديث وهو سنة كان اختصم عالمات ومغفر وكتناقش وكلكتلة جوية مغارنة في, في, في قضية بل من البخاري هذا تصير هذا امر عنا وشو ممكن بقى بقى بقى في اسلام موقع الاسلام يحولها في حديثة عن معاني البخاري رضي الله عنه وارضوا هذا شيء عزيز جدا هنا مديش كثيرة ان شاء الله تعالى الزفر الآيات قال الله عز وجل شيد الله إنه لا إله إلا هو إلا إكتصر وأولُوا العلم قائمة بالقسرة لا إلا هو العلم الحاتم اولُوا العلم يعني إنما يخشى الله من عباده العلماء آية كثيرة جداً لذلك صوني ويرقوا الله الذين آمنوا وذين أوتوا العلماء درجات قولوا سلعه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقل في ضدني علماء قال يا أبت إني قد جائني من العلم ما لم يأتيك إلى آخرين من الآيات في هذه الثالثة المجهور صلى الله عليه وسلم ما سأكى طريقاً الله صلى عن الله بصلاة السلطة اللهم أن يسألك إن الناس يعنون رسلاً طيلاً وآملاً هذا كان دواء رسول الله دائماً ما يدعو به عليه الصلاة والسلام قوله صلى الله عليه وسلم مضر الله مرئاً حتى يبلغ غيره من <تصفيق> ومنها مستع كمسالا ومشيكونا ومشيكونا في الدين كذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جدا صدر عليه كساب مرحبا بطالب العلم اللي كتقرأوا ان شاء الله تعالى لكن الاخ كثلثوا عنده اللي عنده أمور جدا بطالب إن طالب العلم وهو الملائكه صغير جمحة ويسد إن الملك أجنحتها يطالب إليه اسم أجنحتها جلالا متقديرا لطالب العلم متقديرا لأباعتي العلم دبعونا ينفذ الثلاثة الصالحة يقوله عبد الله يكون صبر الله عنه في الله علما كثارة في, في الله علما وكثارة بالله جهلا العلم إلى الله عز وجه العلم من, من الله عز وجل. وهذا حال على اساس تدريبيه المستوى العالمي وسنسلمون اغلب الفلاسفه وغلب المفكرين حينما يكونوا في قربهم من زوجته الواقع فانهم يسلمون ويعلمون عن الله عز وجل حتى ان ليوبولد ليو الذي غير اسمه الى محمد ارثر كبير الفلاسفه الالمان وكان ملحدا في سابقه الملك حينما وعاد برساله العز وجل افلامهم الان وهو يكتبه في انتقاده الله عز وجل في الإسلام خارج الإسلام من إذن المسلحي أفير بوزيره فأسلمه وحد عن الله عز وجل بروفيسور ريناك هو آخر كان يتحق إلى نفسه وكان يتسر الوجوه وفي غاية الوجوه فأتلان الله عز وجل البروفيسور آخر هذا الرياضي هذا مشكله فنسوه فالأخي التفل من الله عز وجل إنما يجب الكثير جدا حين يتحب المسان وعقله وحين يفكر بقلبه الباطن في أنه الله عز وجل ويلتميس الطائحة إليه سبحانه وتعالى قال عمره وشرف من حالته شرفوا شرفان قال عمره من حالته شرفو شرفو العلم وشرف السلطان وشرفو العلم أشرفوهما قال ابن الشافعي من أراد الدنيا فاعله بالعلم ومن أراد الآخرة فاعله بالعلم ومن أراده ما من فعله كلمه كلمة تأجيز الإنسان وتأجيز المكان من الشفيين نشأ يتيما أحمد بن أحمد بن نشأ يتيما البخاري نشأ يتيما الله يعالي اللي قرئ شيء ما يكون لا حاجة في الدين لا حاجة في الدين ماكراش كيف ولذلك وصلوا إلى ما وصلوا إليه ولذلك بلغنا مبلغ العلم ومبلغ الحضارة ومبلغ المدنين كما بلغنا وفي ذلك الزمن واشي قد نشوفه إن شاء الله شعب إجماعي بعد أحيان قال الخطيب أنشدني أبو إعلاق ابن الفراء أنشدنا إيسى بن العالي يقول واحد أبي الزبانين رب ميت قد صار بالإلم حيا رب ميت قد صار بالإلم حيا ومبقا قد حاز جهلا وغيى ومبقا قد حاز جهلا وغيى فقتا علمه كي تنالوا خرودا، فقط علم كي لا تعلم لا تعلم الحياة في الجاهلية لا تعلم الحياة في الجاهلية. يقول أن أقسم بمن بار، هذا ما سنامش، أش ما سنامش؟ لأن خلنا أقسم بالعلم، وخلنا بالكتاب. ويقول أن هو في النبي يقول ويقول إليكم فإنهم أكثر الناس ثوابا عليكم بأصحاب الحديث فإنهم أكثر الناس ثوابا وقوله ابن هذه كلمة جميلة جدا ذللت طالبا ذللت طالبا وعادلتم مطلوبا ذللت طالبا وعادلتم مطلوبا طلب عنك يحلب من الدول في العناء الضرش أنه كان رضي الله عنه إذا ذو إلى بيتي في أحد الزحاليك في الجسر في الجسر العسلية ينطلع خروج في السيارة والرأي وكان حتى يغبر بالعجوز دي الغضب وهم لو فين تظيره وكان بشيء دائما إذا كان دائما لا, لا يكلده لأنه كان كان كان في من فكان إذا خرج إله يقول هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل خشية كان أي أي خشية كان له قال له هذا قال أنا من أصحابه قال أنا علماء أنا علماء الأمة اللي كت كتستان يقدرون ويجلون قال رجل عبد الله مبارك الله مبارك هذا العالم الجديد فقال يا أبا عبد الرحمن في أي شيء أجعل فضيومي في, في تأليم القرآن أو في طراب العلم فقال هل تقرأ من القرآن ما سقم به ثلاثة؟ قال نعم قال فعليك ببعض تجعل في طراب العلمي الذي يعرف به القرآن والرسل والسلام كان إذا دخل المسجد وجد جماعتان جماعة تتلو القرآن وجماعة تتدارس في القرآن فكانت الله يختار جماعة التي تتدارس القرآن ويظن أجرها أعلى من أجر تلاوث القرآن ففيها تلاوث وفاة تدفطوك وفاة تأهمون في أسماء من أمم الله عز في كتابه وطلبها الله عز يعزوز... وجل له... والغاية من القرآن يقول أقلاء يتدبرون القرآن أم هالا قلوبه أكثر رغا وحديث الله, صلح... الله عز وجل أحاول... الأنبار... في القرآن حول الأعلم سنقول الأنفاب في الأرض يتنظرون كيف يدامنا الخلق أول مرة ويلا خيرون التي تأمرنا نور دروس المحركه كما العقل ودروس المحركه المحركه فكرنا كان تلقى الامام الجديد البصري كي قال دخلوا على السكان التوري وهذا من أجل العلانات الكبير كان السيد التوري وعبد الله مبارك شبيهان في الكلام الله مثلا كلمه أقول دائما ديال السلوك السليم الحقيقي ولا السلوك الذي السالكين ولا تصروا كده غير قالها الشيخ سفيان الشيخ التوري وقال كذلك عبد الله بن مبارك وقد وك... وك... جاء لبعضهم من بعد فدخلوا على السفين السوري في مرضي هي مرضي الموت مرض السفين غادي يموت نبش كاموش كاموش كاموش كي والنواحة وحضرني كده وجبني يشربوا كده وحكي ليش يشربوا وطفز قابل نجو خير من الأمور لاحظوا ما يقول فالسفين السوري في مرضي الذي مات فيه حدثه رجل بحديث فإعجب عجبه, عجبه. فضارب يده إلى تحتي تراجه قال لي إذا وش تمسون صغت مو؟ قالي أنا أشوف شيء أحسن وأقوله أنا مو سواء أنا أشوف هنا المنطق المنطق بال كان يقول من إلى من محبرتي إلى المخبارة والحمل العظيم هي من سنين في الملجئ والكيب كيب يبقى بعض وردت أن أكثر علم أمك من يكون سنوات طويلة وسنين سنوات طويلة في الأمور حتى أن قرر رأس من سنوات عزادة صلى الله عليه وسلم قادر على التشكيل و قادر على المعطاء الإمام الشافعي سؤلها عن سر قوتي فقال حكي ظناء الثالث و حكي ظلطنا فيه كيف أحمد ذلك كانوا أرض مئة ركعات اليوم أرض مئة ركعات اليوم وبعد الجلدي تقلقت إلى بيثاتي ركعات اليوم بعدما جريدة كما ترون في الواقع الشهيرة حول خلقين القران فقد الناس كيف كيف يفكرون الله اعله الله عز وجل معه وان الله عز وجل في ذماتهم ذكر الطبيعيه في ترجمه عن ان ترجمه المصره للمسلم الحضرمي لما... انه لما احتضر بدا بسدقى... بسدقى... القرآن القراني في قائله اولى تعالى وعجلت اليك ربي لترضى حول موسى عليه السلام وعجلت اليك ربي لترضى فصارت الشمس أخذ يدك، وانتهى حياته بماذا؟ بقراءة القرآن. وانتهى حياته في فاجس إنكار قديس أربعة. مع أن الإنسان تأيّم حياته بكل ما تفهمه حوله. معنى قراءة وفهم الأفكار وفهم عالم أكال آلام الكتاب والقصود. <تصفيق> وعن سرّ محمد أن وصله هي أن وصله عبارة صحيحة فكتبه. فقيل له في هذه الحالة إنه كان مرضاً مرضا الموت. كان ينتظر. فقال ان بين الانسان لا يعقب مثله المتا يموت ان لا يعقب مثله المحصن يموت الا فصو يدخل في خالص المسلمين محمد بن القارح الصابح اللي كيقرا من الجامعه كيخرج من ساحه الجنازه كيصدم كينقصش الطراف عامر ويموت الله سبحانه لاحظوا الان عن كل فقراء العلماء الفقراء والعلماء اش كانت يسموا شيء عجيب واذا عجزوا عن ايجاد المال لم يتعنوا في طلب العلم بل طبوا اشياء مما لا يعطقوا بها الناس في الطلب فهذا الشيء والشافيشو الشي كبير الله فهذا الشافي رحمه الله لم يكن له مال قال فكنتوا اطلبوا العلم في الحداثة اذهبوا الى الديوان اتوهبوا الظهور الظهور عددوا ورحمه اشبه الضرن ارمو الضهر لأخ انا شكرا انكم الوقت تلاحو قربنا الله يحفظ الوالدين ونجوبان نبدا فيها هذا محمد من على اللي كيتسد قاعد المسؤل التاريخي اكثر في السجن كثم الورق ديال ديال المكتب كذلك كان يكتب بالصور فيها و تيقلبها فيها في من أخلو أروع <تصفيق> الأوصت بالخلف لنا مذهبا عائما بذاته في إسلام الأم زاب الشافي وكتب كتابا رائع جدا كتب اسمه رقم الكتاب رائع وقدي كلم رائعة جدا ترشح إنه كان شفيرة فقه وفق من قديم وفقه حدش فقه مثل في بغداد لأنه غير لا غير لكن تغيرت صوره والأشياء تغيرت صوره وفقه والنو النوادي فكان يسوق كتابه الأم سوق سبله دفت شغل راجعه يعني عد كثيرة يعديلت كثيرة جدا دفت شغل راجعه عد كثيرة عديلت كثير. عد كثير. عد كثير. عد كثير. عد كثير اكثر فقال فوضع كتابه وقال ابو الله عز وجل ان يكسب الكمل الا على كتابه في القرآن الكريم هو الكامل يوثي ولكن الله ازمان ان الناس وينه الشيخي كان يستيب وكان دائما ما يكون جديد وكان دائما ما يوثي وكان دائما ما يعتدي حتى الامام الملك مثلا كان لا يستخيل من القطاب الناس يلين ونفر سورة الحبيب كان كان كان ثائر في أمر عدم التخلي سورة الحبيب تغيره صغير. أرأي هو غير موقفه ولم يكن أدري شيئ تلامم وكانت يركضان بالبولوف وكان كان أكثر كلامه لا أدري لا أدري سارا ضو الناس وكانوا يجوا من الغرب كانوا ليهم يا يا يا يا شيخنا فيك يركضان وتقول لا أدري قال أحسس وتقول الناس إن من لا كلا يدرك وكما قال وكما قيل في الأثر يسألون هل تدري قلت لا أدريك وإلا لا في وكانوا فيه يكون وضعهم وأمورها دارية جداً أنا أبي داود أبي داود كانوا واحدة كم قطط وكم مرقاة لكم مرقاة تدروا اكسبا قاعدتين كتاب ديارو داركم مرقاة وبدأ يجمع فيه منطقة في دا جدا. فكان يقول فكان النبي داود كمنواسي وكمنذية فقال لو في فقال لو في ذلك فقال الواسع والقصب والآخر لا يحتاج إليه كن الأمر كثيرة قال ابن القيم وحدثني شيخون يعني ابن سينا بن سينا قيم جوزي المير بن سينا رحمه الله قال قال بدأني مرض يعني بن سينا مرض بدأ المرض فقال قاضي إن مطالعتك وكلامك في العلمي يزيدها في المرأ فأتقرأت على قال أو ناقشك فيه فيه. أنا كان كان كان في السرقين أنا إذا كنت نقرأه كنت نفرح إذا كنت نقراه العلم وكنت نشيط. سوف يكون في المياه ليس لنا هذا العلم فتنوصلوش لي حتى تبعطوك فتنم المشهدش فتقول لنا حاجة غريبة أنك وظنه سيميا كان يرويذي بيثانيين يكسبوه النصبه في عشرة أيام لكي كسبوه النصبه وكانه مقصص حاله ومك يتشقر كتسوه ومك عشي يقرخ اللي كان يقرأه خطا ابنة هو والواحد اللي كان ألف منكس الآن وقيل أنه ما لأنه كان يقول أن العلم تشتبون ومتطور إلى ماشي نهاية الكون فيما يخص يخص مؤلفته وكتابته وما أكثر من جزء يعني أمر عجيب جدا قال الوخشي هذا جميل جدا كذلك قال الوخشي يوما سمعت ورحلت, ورحلت وقراطيت المشاقة والذلة ورجعت إلى الوخشي مشاعف يضوفق اللبن لين واسمع الحضراء واسمع المعيو ووضع فيها الإمام ووضع فيها العالم وضحكوا عليها الصلاة وضحكوا عليها السلامية والسخرة من الأولاء قاعدت غاية المقاعدة ورجعت إلى وحشين وما عرف أحد قدري وحشين ما كان كان قدري ولا أما تتعطي فهمه كيف يهضبتك يا أما تتعطي فهمه ولا عرف أحد قدري ولا تهم ما حصلت وقصلت أموسه ولا ينتشر ذكري ولا يترحب أحد علم فهل الله ووفق نظام ملكي تابنا تابنا هذه المدرسه التي كنت فيها ورا كنت بعطالا اسمعوا من يوم صحيين وغيري أيام بلا قطاريه وبقيت اياما بلا حتى حتى تشم ريحه المخبزه كيشم ريحه الخبز ذهب بش <تصفيق> من من غرفتي تشم الخبز لا ولكن ربما قال لأنه فتح الله عليه فيما بعد وبالتشارة تبطر فراء أول علماء الله عليه ما كيرا يفنوش هيدا والفلوس كانت تدخل غدا غير يعيش وكان عبدالله مباركي كانت تخدمه عليه فان كان من أغنى لأتبايتك إذن مالي وكان عالما كان ديما تشفعه والبعود والبانانة وبالتبطار له بشأنه دخلنا من دي واحدة ثلاثة دي دي علماء افتح الله ووحد فيهم كلامه ومشاكت الضو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 وقال بعض محسن لينا عن يعني وقفه مش واحد متعلق امام احد وقال لك رجل فكايطلب فقط تصدق علينا بما لا يجب درطا هي شيء ما خاصو ياكل بما لا ولا يسموا لك سنفلوز. لما لا يجبرن فما ولا يسقون فما فأخرج له طعاما ونفقة فأخرج له طعاما ونفقة أقارن أطواز من نفقة لما هذا أبغي فقال فقت فأتي إلى كلامكم أشد إلى فقتي إلى طعام منا برش المثل أنا بغيرهن العلم لي شيء حاجة لي ما إن شاء الله فاشتخروا عشان سجل لي أو مسألة وبخارية سريحة جزينا سبعة فرح إشباع ما هذا والله الذي نبت أن الله إن شاء الله سعد كيما يتكبرون من الانيان ببعض حكاية كثيرة من ما من عارف. الصحابة لي واحد صح الصحابة يراها ما مش وش كنت يدير لها كنت يشوفها ويخشيها كنت يشوفه ويخشيها ولا ضعو الشع كيبشي كي تزقى وكي وكي من بغداد على بحثنا بما ان البحث غير مطالب عن شيء أساسي ومش وري في حياة نو في حياتنا نو في ثري نو في أمجاد، وانت كيف تجدين؟ لأخصنا نطلب له، إنساني كيف تجدين؟ تقول بمشدئ فأنا أدرى، خسر عن الصوص شيء لا شيء، آية من ذا اسم ربك خلق يقرأ ربك اسم ربك الذي خلق خلق القلم الذي ما هي هذه القراءة؟ أنت بدخلها لما هي عزيزة في القراءة؟ القراءة مصطلح غريب من أغرب المصطلحات من ما عندها تتغارس نقول قراءة المرأس وقراءة الرجل لكن القراءة مرتبة أساساً من المرأس أي التغارة تطهارة المرأس ويقال كذلك قراءة الضيفاء أكرامه الكرم والجود والعطاء فالتقاطات غريئة جدا. وهي الوصول. قرأت الشيء بلغته ووصلته إليه. قرأة قرأة غريبية نصلوا إلى بزيارة في الأمومة. هذه قرأتين قرأة قرأة غريبية. منستشف أمور سياسية أمور اجتماعية أمور اقتصادية أمور تقاطية من إلى من أمور. كيف أمو أمو أمو أمو هي والوصول. القراءة التحرور. يقول الفيلسوف المنتهي واحد كريمة جليلة جدا. إن الحرية ان الفريين <سؤال> يضد الجهل <سؤال> <سؤال> والظن <سؤال> لا ان القراءة <سؤال> يضد الجهل والظن وهؤلاء هم ألد اعداء الحرية كيف انت يكون فرنجو انت يكون قارئا جمالك كتاب ديرهم بيضا تقول في تريف القراءة يقول انه من اشد اعداء الطغاة في التريف ومن القراء ألدوا على التغاث في التريف القراء والذين يقوم في البشر يتحرره لما استوى الهلم هم القراء هم الذين يبحثون على الانسان الإنسان الحياه على الحياة القطلة الإنسان إلى أخرين الأمور نتكور حتى كذا كابل مارس وكتابه حتى كذا كابل محمد المحضان والجهودة والحطارة ما كانت الإنسان من من في الإنسان إلى أخير الأمور المهمة جدا عند كتاب جميع جدا من الروفيسور هذا آه... نولين شهاجة نولين في كتابي القيم جدا إنسان حائر من علم الخرافة تحرم الخرافة وتحرم الجن تحسن خلاقها من العلم, العلم المالكة آه... نولين المحطم آه... الكاملة القراءة في الحياة كلمة جميلة جدا معروفة لمحمد البث العقاة كلمة كلنا يعلمها كانت كتابين في القراءة أولا إلا أن السؤال هو القراءة لازدادت لي ازداد في في في في في ولا اكتب ولكن هو القراءه لان لدي حياة واحدة وحياة واحدة لكنني لدي من بوعد الحركه ولا الامال من اشياء واحاسيس ف شعور كان شعور واحد احساس واحد فكره ج كبيره تشكل رسم واحده اذا ذهبت الى ولكن اذا قرات الكتاب الكتاب اللي فأنت فيه فهمت التفاعل مع مولنا هيات عندها أفكار أفكار دي مدخرة يكون هناك أزال أفكار الافكار هناك أفكار من, أفكار من, من مستوى مستوى ما ودي نشوف واحد من الأمور اللي ممكن اللي ممكن شيء جميلة جدا إذا كتاب يكتبون مثلا مثلا مثل على صارت خمس سنوات يكتب كان بالحياة كان بين الصفحات خمس سنوات يجي صار يكتب شهر في يوم في لا نعيرات يوم ولا تقرأ خمسين جل وعائد خمسين جل إبداع خمسين جل كالمروات تيجي كذي تكتب نص في لغة قلم في راسو فراسه في تكتب سجاليك من صور مواصفات تطبعه من صور يعني صوتي كيتساءل اننا خدمنا جميع المستوى من قلق من هذا القلق من مع التفكير وفي وثاقه ديال التيسر هناك الفيكا. كلهم فأنت في التبادل ديال الفكر والمفكرين كترين كلهم من ثبوت الافكار والمعايير ستقتضي واجب ثلاثه قرائي في الشكلين فردي يمكنه استنياف وغير شخصي جن اخفاء نفسها وراء المتعمد فان مع زوج انك تعرف هذا الأمر كيف بان لك في حياتك هذا هو قانون فانتسياس القراءه مصطلح قياده يقال قارئ اليوم قائد الغد اللي كيقرى اليوم هو اللي يقود غدا سيقود الجنس البشري فقط الذين يقراو كيقراو اللي ما لا شركه لا داركوم, لا هانسكرا لا الجامعه ما غاديش تشقولها لقيت ديك ما غيشقولو ونفسك ما في عن بيل. وإذا تفاؤل هذا مع واحد كريم زيني الجهل أنجع له عجز. إننا جهلاء عجزون. إننا جهلاء عجزون. نكتب الإخوة يدرو كان الشيء ما تشاء تحرك القيادة حتى في قارئا. والقراءة الحياة. آه كتاب آخر ضائع جدا من تحت الإخوان والله لكي يدفتها هو وضع لي ولا أقول له بيشن شري لو قلت كتاب من كافكة. كافكة هو من من ذات السجن هو السجن الثلاث مرة بالحرية. بالحرية. في القيام ويريد أن يغرب للحرية غرب للحرية كأنك فكرة ضائع عجل كتن شجرات أكبر أن تقشي نصق في الكتاب مكينش معك تقشي فكرة حول الدين فكرة حول الإلحاد فكرة حول الاقتصاد فكرة حول المشمع فكرة حول السلامة والله الذي لا إله إله إنك تفترشي أن عجبه هذا الكتاب فكرة العجل بردان يقوله إن السنسان يمكن أن يسترى قديما كأي قديم ويمكن أن يسترى عثيقا كسنبيانة غارقة في البحر وهنا, وهنا يتحدث آلة هي الروح ويقول الروح. الروح يحيلنا على ذلك الفيلسوف العظيم سقراط الذي كان قبيح الوجه كان خير فزور ورغم ذلك أحدهم ناس هذه هي الروح وإذا كنت أقول عنه ألبسك كلمة جميلة جدا لا غناك العقل ولا كبرك الجهد ولا نراكة الأدب ولا ظاهرك المشاورة لما رأتك رأتك في شيء حالي رأتك في شيء حالي عالم فريد من نوعه وعجيب الله عز وجل يكون أخوة المبارك الله عز وجل في جهوده قرأ حياته بشيء بشيء كيش ما ممكن بنيه كيش ما في كيش حياش كيش حياش كيش, كيش وإذا جدا في قرائع ربيعان إيمن والثريس و وإيمين كتاب جدا في هذا الوالي وانا نقرط الكتاب اقر من المستحيل ان اطيق قوته لا من المستحيل اعدك كما قبل قراءتي فاصينا كيف اعرف قوتهم من من المستحيل ان قبل قراءتي كيف فاص الكتاب كيخلق واحد الرجه كيخلق واحد النوع من التحول تيدري لا كنظرتك للوجود لا كنظرتك لاخوان والاخوات لا كنظرتك للعلاقات لا كنظرتك لاي شيء كتحول وتدريا شي تغيير بشكل جذري بشكل جذري اخواني واخوات التغيير ما كتبقاش داك الانسان اللي قبل ما تقرا الاقتصاد وما هو هو فاش قريت السيطره الطاقه اخواني اخوات اللي تغيروا في قريت فخ العولمه والله أنا لازم تقراو اللي قبل ديال هرب شمانواتي بيتير ماتين في العولانة كشكريسو طفاء الواقع تشوفوا الانسان كيف يشعر يقوم كيف يتكت كيف يشعر يعيش كيف يشعر في الواقع هاد الكنسوس غير ملي كينكلم معنا هاد الله يخليها الصناره حتى معنا راه حنا ملي غنضيفو شي انسان فيها شي واحد كنقولو فنان زعما ما عارفش اللي ما ما عارفش ما في ما فاش نلقى في القضاة اللي مدورين ما تكونش أوصي يا رونماغ انسان شيء فأنت لست إنساناً استأحذ جميل إلى ما تكتردك فوجك يكسرك فلا تكفر فأنت لست إنساناً لكي تكون إنساناً عليك أن تعيش خيال المريض بأماكن جسمانه لكي تكون إنساناً عليك أن تعرف من أنت وصني مكانك شد الله خلق على الله شيء أثاثي نقد الأفكار ما ليش فيك داخل ديار وش الأجهزة اللي في ما باش تعرف تعجل ما باش تعرف تقال واش يمكن كيلاعب بي كيلاعب طنطيه لا اللي, اللي, اللي, اللي في الفلسطينية مش في هذا و هذا في جدا بين هذا و هذا جدا وفي المسكدون في المسكدون في المسكدون وقرأ صروح وصمو يقول لأ صفيق الحكيم في كتاب رائع جدا الله لن أفضع صري وصف صريب في صف جيد صريب الشرعان فعم كاملات وقرأ لهم عظيم ويقول وقرأ ذلك السمو الأذل وقرأ ذلك السمو الأذل خير ذيك إحنا في الجامعة أستاذين متى قراءت أستاذين متى قراءت فرق كبير جدا أربك يقيم وكيل تدشيرة أستاذ جي أستاذ جاني أستاذة عن أفكار جديدة في من لا لا أرى الواقع ذلك الصمود ذلك التطور أبدا وقولك وإذا كان القرآن كانوا دائما يجدوا أهدانا بالباعة الزوج لأنه كتاب مطلع وكتاب أذالي ودائما ما أن نعود إليه ودائما يجب أن نقرأه حتى أنا من الأرحاني إلا رحل رحلوا وصلوا لبعض وقرآناتي مانا ولا كتابة أيام ولا يومنا كتابة يقلبوا كيف يخافوا الوسائي ويستفتروا علىك كتابة ليه لا يجب أن في كتابة أيام أراجع فراعك أراجع فراعك وخيرا واخيرا واخيرا اختطت موت اذا بها الرب جبراها في القيامه وما ادنى كان يسو لولا فصحته الانسان من خلال اشغال الاني بالنسبه للبايه شاد التصرفات شاد ويجتزى ذاهم بعالم القراءة وعالم الكتاب وهذا الشيء الاساسي وشيء نحوه لاحظوا ما يجين إذن إخواننا وأخواتنا الذين يقرؤون لقضاء من نفس السن قارنوا مع إخواننا وأخواتنا الذين لا يقرؤون في علاقتهم بك دحوش دحوك لأسك بالجديد نعطينا موزة أولير فالغمر ينهزين في يقركي للتراسي كانت نيونسيه نتاعك تيراسه الكحله هو زعما تحل ما شافهاش هو عارف بالمره إيه ثم الله مهين هذا المنشات شاذ تعب خيام هي قد تضره وفين متح بركهم والله ترى تقرأ الإنسان يعاني ما يعاني القراء фикرة على فكرة على فكرة لا فكرة على فكرة لا فكرة فكدة إسمين شفتين كتبين حقيقي وإذا قلنا من أراد التنمية عالية ومن أراد الآخرة عالية بالعالم ومن أرادهما معا عالية بالعالم لبئي لبئي أي خرج عن رب العالم حتى أن نبغا نطلب الله من جديد ولكن يجب ان يكون هناك مواد كي الممكنه كي يكون هناك مواد من الممكنه ان يكون هناك مواد من الممكنه ان يكون هناك مواد من الممكنه ان يكون ساعة مواد من الممكنه من الممكنه ان يكون هناك مواد من الممكنه ان يكون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 ديك سكنه تروح من الفرض تدمين منين لا ماشي بلا ما كنقراوش على لا ولا الجرائد كنروح للقصص وكنقراو هذا الكتاب ديال الكتاب العالم الإسلامي في القرن هذا تواصل لم بغى على العالم الاسلامي ويهضر على الاسلامي وعملات على مشاكل كثيره بما دل ان كان بغا نسمع هذا المصطلح علاش كنحسو بالصداع في الراس علاش كنحسو بالعييا فاش كنبغوا اهميه قراءه المطالعه الفرديه شارك اخواني هو القراءه عمل فرضي القراءة عمل فردي وعمل اختياري من كشي جيت لك كان عليه عليك اقرا اجي قلت اقرا ياسين تيسر وظيفه والرساله في طريقك انت واليك انت باش تخدم مزيان و باش في الامتحانات تكون عند واحد يكون عند واحد واحد المكان الرضيع والمكان الاجتماعي في السماء قرابة. ويجي طالب زوج يحب ويغص قرابة. ويجي طالب زوج الأمور غص قرابة. طالب لا ينام أحياناً وكل اللي يدها ورأيه وعيونه على طائر تكمل مكانها طائر بكم تبقى هناك ترى المطار مركز ثقافي في السماء حتى الإسلام يسمى بالفرد. قبل إقامة الحدود يجب أنه قيمة من صالح الكلام المجسامة وإذا كنت صفت للأسفة عام الرنوى ذا في عام الرسول صلى الله عليه وسلم كان, كان مصوك قلن ويراقب أفراد المجسامة وإذا كان يجب أن يجب أن يرسل الله ذلني على كيف أدخل جميع سويلات كذب لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم أعرف بأنه قرأ سيكذب سيأخذ مرة أن يكذب وحتي يقول لك إذا جاهد لا. لأنه لي مكي جاهد وحتي يقول لك إذا جاهد ساكم لله أعرف ولا خاصهم يكونوا مكونينهم ونابلوا لي سعر كل الفرد. فرد فرد و من اساس توصل للراس هو مريض و مريض عايشين الخوص و في الاخوات في البيت ولا كنشوف كدعم من ولا من ويكونوا بمعنوه وش اخها عنده وش اجي شي ولي خسنته, خسنته. موشو خسنته. موشو. ان شاء الله صلى الله شاء الله الانسان فاعل المركزين فاعل ولمشنكي حل غابة. كلها شجراء شجره شجره القراءه عمليه فرديه القراءه يكتب. القراءة مشي هي السيلاو. مشي هي السيلاو. القراءة قراءة يمكنك كت... تقرأ كم تبغى تقوله الناس شو شو في قضايا ربيع عنب. القراءة في القراءة ما في مستطوط. هي قراءة تكتب لبيض. مشي مشي كتاب. القراءة القراءة داخل مستطوط. شنو بغيه إنه مو... يبغى يوصل. شنو بغيه؟ يعني كان... أنا بقرأ أنا بقرأ مقلب المدرج بالاعتماد واسمحنا نقول انه المؤلف مات وظهر القارح وظهر من يسمى بعلم الاجتماع القراء او سوسيولوجيا القراء يعني يمكن نسموه بالقارح والذي يقول ميشيل دوسترو بانه الكشفات والاضواع البروجيكسور يتقل من المؤلف الى القراء وعلم القراء من القارح لابن اشكي اشكي من المؤلف الكتاب الناجح؟ هو اللي fontSize مقالات و في كتبو و كيديروا عليهم المستهيره و كيديروا تعقيبات و اراء حول الكتاب هذا الكتاب هو الناجح و كافح الاهتمام بالقراء و الاهتمام بين القارئ و الكتاب من القارئ واحد ما يمكنش انا شد ذات ما كانش شي اخر انا كنقرا مثلا ولا خاطر تو تيقرا في السكتيكه و و كنقول لنا من سين انه كيقرا و كيفكر نفس الوقت طاوله مثلا و كل وحده نقرا اخرى في لا وخارج لقراءته في الشخصيه وداتني من ان علم قراءة علم واش هو فضاره واش تنجح علاه القراءه خاص تكون الراس تكون تقرا واحد الوقت الاسبوعيا هو ايجابي من تقرأ في لحظة ايجابي انك تقرا في اي لحظه هو الاكثر ايجابي تقرا في الطاجين الافضل ان تقرا في الطاجين تكون لديك القدرة انك تقرا في الطاجين وتبربر شي حاجه دوف دا هذا هو الناجح هذا هو هذا هو الريان الثقيل أنا أعتقد إن شنو نسوي نسوي زي ولا نسوي كل واحد في في الذهبيه على كل واحد في كرا خاص كان عبد الله بن عمر كان كان ما كان كان مختلف مختلف عنه عبد الله بن عمر و جوره كانوا كانوا كانوا فوقها لكن الله بن عمر اللي بغى مثلا الناس هو اللي فيها كل واحد, كل واحد هنا مدرسة ببوتر القراءة كيف تتقوم بمنا شي خاص بيتمسا ممكن تتقوم بكرة وممكن تكون شتابتو بقوة يومية مني بود ريال بالصورة عادي تكون خاص بيتمسا ببوتر هو الضب الحالية هو أنه مبارك تتخلق لنا الفراغات السنة كلنا كلنا نديرو كون نديرو نديرو دروس مركز التليفون كون نديرو مركز السياء الى اخره هذا على من من من سابقا انو حنا الله هذا من الصف الخامس تكيدا كف على رقم الى الامتحان فرق السطات مخايفه تماما لقرا الطلب الاخر يلا كلشي وانت كملت لي حاقد في ماذا سؤال مذاشر ولا غير مذاشر ها ها يجاوك سيديه وش طوان المقرر في الأخر دياره ها شمونه قد يمدرسي ما ما تتخاط هلاش مبدئ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 هذه مكتوبة للخلاص وكسب كتاب قيد جداً على الانسان كتاب في الإنسان سيفون هوكينغ إنشتاينغ لديه ستيفن هوكينغ اللي كانت في سامبريج وكسب كورسيغي كتاب قيد جداً للإنسان الكون في قصره الجو وإحنا ديولنا مدولة الأسف من ديول الأسف دي في المغرب مثلا في العالم العربي في صافي ولكن شنو واش هذا ماشي متشدي في الوجه ماشي متشدي في هذا هاك كاس ما دايرين ني كل راه في كاس راه ياك في الحسابات تاع السافه انا و راه يا الماسطيل ما فيهش ارقام ما كاينش ارقام ما كاينش إذا كان تجنونه يجب ان تكون لدينا مساعده لانه يجب ان تكون لدينا مساعده لدينا مساعده لدينا مساعده لدينا مساعده لدينا مساعده لدينا مساعده لدينا مساعده لدينا مساعده لدينا كترد لدينا مساعده كترد مساعده لدينا مساعده لدينا مساعده لدينا مساعده ولكن كيف تتمكن من ان إلى أفكار ولا تتمكن الأفكار إلى تتمكن يمكن ان تتمكن من ان تتمكن من ان هذا من ان تتمكن من في تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من تحويل تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من تحول القضايا المشكليه كبيرة هو الى معطيات رياضيه تخرجين من نظريه نظريه الخوارزميه هي اللي غادا دسياره الطاير اللي في الساسيه وخدم في التطاشول الحاله المتغيره اللي كيقرا في الدوز الشغل ديالو هو كيخصه من الواليد الناس تقدتي تالي وانت تسوتير مهراس وتير محاضرة فاش تكون شي دار شي حقيقه ولا من نفس كانت تكون قائد قائد كثير في يكون يكون واضحا من صافي واش صافي لحظه درت واحد كاتب في التطبيق اللي هذا كتب لي كتب لي الساعه هاي طاح النهار شي شي 2 تو بيس له كل لون على را صافي ولا موغافره دي اللي ندور تي واش تو بيس كنمو فاش كليك يطلع كيسك كيجس ودقسي مسكينة، إيش توفي؟ لا يسمح لي أن أعرف. إيش توفي؟ بعد جوزاني كم ريال؟ سبعين سنتين جيم الجد ريال. درهم. درهم. درهم. هضرت مع بنكاي ديال الشارع الشاب كاين في الكليفون و نصيفط لك الشكار كنحقق و قلت له واش نتا كتشوف الشكار ديال لي من المريخ و قالت لي لا انت ويضروح السياندو كابت عند الكفاة دي عن يا صح يا يا يا فولا بكين ازاي وقد من نفسه واحد كريدي كاينه <تصفيق> كان كان خاصو الفرن ديال الاختلاف فري النقاش وشي الكذا وشي الكذا كوجد لي أنا فشكي قارف هذا يحدين داري الموسيقى مو خدلا بقادات هذا كت قلت في كارح ما غادي الرباط شو هيك مال ماكينازو كي ماكينوس في كار قلت كنا ناس كت ماكينسوم ماكينازو نزار ماكينازوم ماكينس كت قلنا في من يسكت تقول انه في انا خايف خصني نتشاجر شنو اللي زوين هذاك النقاش تاع لكن مشكل في الواقع المقاله ما تفك تاع ما نو اي ما فاش ضربت السابانه يعني ولا اروى ولا أرواح ولا أرواح مرأة أكتاب ترمبوط عن تنغير بلا أكتابين لا معرفش لا معرفش لا معرفش تقول لنا نورنا هذا الإخوان باسمون الديان الكلمات وعلاش الكتاب كيجلب كي لك النجاج علاش الكتاب تغير فيك التفورات تقول لنا نورنا هذا اليوم هو صباح والتحد اليوم الحد و... أنا في في منزلي، في وسط لندن، استيقاظ صوت، وكانت الملابس التي ورد مكثفه مكدسة. الملفوز إذا أدي العصر الحالي مشكلة وايد. مخنث خوصل مركب من أشكن خيطه قاصرة. لا تشربو. من خيطه وخلص صبت كانت يوم إذكاسي وخلص عن الأعمال لكي تفاكست الإنسان يا الإنسان وننزل في إذاكي الله الله وأفرض شيئا أنها على لاقطه الام التي كانت مغطاة بالبقايا الخالية من نسيب الوراثيه كذا في زمانه في ثالثه ومره صغلايه من صغلايه في القهوه بالقهوه باش تكنسك في شويه من من دجاج انت في ضوف طبيعيه وطريقه بيضة. فأنا لا أتناول أحمى حيوان أجريت عليه تجارب. أدخل إلى الحمام فايل المؤطران، وللسماع صند لن يشارك في صنعه وإنما هو من صنع اتخاذ المال لأكله. مارك ليبي، وخمسا مارك كلوي لا خرقة. إن جال إسماع بعود كنسيه، على شعر ولا من كلُّه. الكربون على مدار طبقة الأوزون، تلك الطبقة الأوزون السميكة، من علبة معدنية مسكمة غطاء علبة معدنية مشتركة، الذي نحن نأكله ومن صب الصابيع، وقرص الصحف واستفسر عن آخر المقاطعات لما تجت مكرونة، وذكر نفسي بأن هذا الأخير نشرة من المستشفي عندما أخرج مرة ثانية بأن كسرت ملاحظة. على ورقة مأخوذة من رزمة ورق تعيد التجميع. ورق تعيد التجميع. أسرع سو، أسرع سو. أسرع سو تبدأ إلى طالب جميل يستري مر مر من يقل الجلد بسبب الحرارة. وقَدْ سُفِي نَصْرَةً عَنْ نَفْيِ حُوَلِ العُلَمَ في الوقت الذي كنت أشعر فيه سرًا أن الله استثمر الشركات الأخلاقية وحدها. بيطاقة سما المصري التعاون وتوقف في طريق التعاونية في خارجها وتوقفت في طريق إلى بيجي عند محطّة الوقود ليلة خزانة اليات ببنزين خالي من الرصاص كانت هناك محطّة وقود واحدة اليمني وأخرى لياسات تلك التي كانت الجانب الأيسر كانت ذات الثلاثين بتصدره من إثيوبيا جيريا تلك كانت ذات الثلاثين الكبرى كانت ذات الثلاثين الصربية اتصلوا بنفس نيجيريا، واستجعت الى اليمين من دون تردد ووصلت الى البيت واخذت الى الراحة واخذت اراجل الزريد وبدأت بالمسائل الاجتماعية واخذت صيغة من الزريد الالكتروني لشركه مكدونالد واعربت في عن احتجاجي على انشطه في الارضونتين ودخلت الى الموقع الخاص بحامل حكم الممتحدة لمحاربة الجود وضربت على طاري الحاسوب وشكرت في نفس شركه امريكان اكسبرين لانها تبرعت بكثر ذلك اليوم من القرص واقوى للذره وفي هذه الاثناء كنت اتناول قليلا من ايس كريم بين الجيري الذي حمل عباره اننا لا نقطع اشجار امازون